ذلكم مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الهه اخر فتلقى في جهنم ملوما من مدحورا افاخصاكم ربكم بالليل واستخذ من الملائكه اناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا مفورا قل لو كان معه آلية كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون كاد يرق تصبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان شيئا الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا واذا قرات القران جعلنا بَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حَجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ أَدْخَلَ إِلَيْكُمْ سَكِينَةً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَنَبَتَ بِهِ الزُّرُعُ وَالطَّيْرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ وَأَيَّدْنَاهُمْ عَلَىٰ رِجْلِهِمْ وَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ الرِّزْقَ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا هُم بِطَارِدِينَ بِهِ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 بِذَا كُلَّ نِظَامًا وَرْفَاتًا أَنَّنَا لَمَذْعُونٌ خَرْقًا جَدِيدًا